كالسورة الواحدة فقد يأتي السؤال في آية في سورة ثم يأتي الجواب في سورة أخرى فقال الله عز وجل لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما فيهن وكما قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم من المنعم عليهم قال تعالى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 يجد ربع جنيه يأخذه أم لا يأخذه يأخذه لماذا لسهولة الحصول علينا بين يديه لكن لا يرتقي جبلا ليأخذ هذا المال الزهيد إنما ممكن ارتقي جبل لماذا ليأخذ شيئا ذا خطر فهذا الرجل ليس فيه ما يرغب فيه وقد أشارت إلى زوجها بما وصفته قالت لحم جمل قح.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 الذي لا خير في الباطن فيه لأمر في الظاهر ممكن تتزوج بنت العشرين ابن سبعين سنة مثلا لأنه غني ممكن تتزوج المرأة رجل حليق اللحية لماذا؟ لأنه مثلا ظابط شرط ولأنه وكيل نيابة فلغبت فيه لأنه عنده مناصب وعنده مال وقد ترغب في الفقير لأنه رجل شاب لأنه رجل مثلا زوجاهة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 فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فالمرأة من أخذت أخذت الشاب رغبت فيه لسنه الصغير لكن الكبير ممكن ترغب فيه لماذا لأنه زمال مثلا لكن هذا الرجل اللي كاللحم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 بل قد يكون في كبير السن من المرؤة وغيرها ما لا يوجد في الصغير وقد تزوج عمر بن حدس في الجاهلية إحدى نساء العرب وكان كبير السن فنام مرة فسال لعابه فتأففته المرأة فلما استيقظوا وقال تريدين أن أطلقك قالت نعم قال أنت طالق فتزوجت بعده فتى جميلا فجاءت الخير الغارة عليهم فذهب التوقظه وتقول له الخير فجعل يقول الخيل الخيل حتى مات خوفا وفزع فبلغ الخبر إلى عمر فقام وقاتل حتى استنقذ المرأة وجميع أهلها ومالها ثم أركبها أمامه على السرج وردها إلى أهلها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 وفي أشياء ظهر الحسب والمال والجمال فيرغب في المرأة لحسبها ويرغب فيها لجمالها وإن كان لم تكن حسيبة ولا نسيبة لكن لو في امرأة ليست بذات دين ولا جمال ولا منصب ومال دي تطلع ايه تطلع, إيه؟ تطلع زي لحم جمال غف يعني لا ترغب فيها لجمال باطل إنها صاحبة الدين وتتغاضع عن المنصب والحسب